من دروس الدورة العلمية التأصيلية ونسأل الله سبحانه وتعالى لإنفعنا لما في هذه الدروس قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته نواقب الإسلام قال اعلم أن نواقب الإسلام عشرة اعلم أن نواقب الإسلام عشرة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 هذا الكتاب يتعلق من مسألة مهمة جدا وهي معرفة ما ينقب الإسلام والناقب جمعه نواقب ناقب وقيل جمع ناقبه قيل جمع ناقض وقيل جمع ناقضة والناقض ما هو النقض أيها الأكارم الفضالاء النقض هو الحل بعد الإبرام عندما يقول نقضت الحبلة ولا تكون كالتي نقضت لها من بعد قوة أنكاثة النقض هو الحل بعد الإبرام ناقض وكذلك يقال نقض البناء إذا هدم البناء والمقصود بالنواقض هنا المبطلات المفسدات تنقض عرى الإسلام هكذا الحديث تنقض عرى الإسلام عروة أروة يروع رسول الله وإسلام إذن المفسدات المفسدات المبطلات هذه تسمى نواقض مثل ما نقول نواقض الوضوء مثلا هي الأمور التي تبطل في الوضوء فيعود وكان لا اثر له نقض عهد الله تبارك وتعالى نقض الغضب نقض الحبل نقض البناء هذه كلها اقرب لنا المعنى اللغوي للنقض فالذي سيتكلم عنه المؤلف هي أمور تهدم الإسلام تهدم الإسلام وتبطله وتبطله ولهذا كانت هذه المسألة من المسائل المهمة والإسلام هناك بمكان المضاف والمضاف إليه نواقض الإسلام والإسلام كما تعلمون له معنى يان use المعنى الأول هو المعنى العام للإسلام ما هو المعنى العام يا منسرة للإسلام ما هو معنى العام للإسلام يرادف ماذا يرادف ها التوحيد يرادف التوحيد هو الاستثلام لله للتوحيد قياد له بالطاق من الشرك وأهله هذا الإسلام بمعناه العام أيها الأكارم لماذا؟ لأن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هنا المقصود له الإسلام بمعناه العام إذا قلنا الأنبياء دينهم الإسلام فالمقصود الإسلام بمعناه العام كل الأنبياء أتوا بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل طيب أيضا هل جاء في القرآن الإسلام بالمعنى العام؟ نعم جاء كثيرا عندما يقول بعض أنبياء بني اسرائيل ونحن له مسلمون ها؟ ونحن له مسلمون كيف يكونون مسلمين ولما يبعد محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي بدين الإسلام المعنى أنهم موحدون نعم. هذا الإسلام بمعناه العام وأما الإسلام بمعناه الخاص فهو الشريعة فهي الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من إن الدين عند الله الإسلام لا. يقول المؤلف اعلم أن نواقض الإسلام عشرة هل هذا الكلام للحصر هل فعلا ليس ينقض الإسلام إلا عشر نواقب طبعا قلت عشر نواقب هل هذا صحيح أو خطأ عشر نواقب صحيح أو او أو أقول عشرة نواقب إذا قلت عشر نواقب فأنا ممن يقول بأن نواقض يمع ناقضها هكذا وإذا قلت عشرة نواقض فأنا ممن يرى أن نواقض مفردها ناقض وعشر تخالف المعدود وتوافق توافق المعدود من حضروا معنا دروسا نحوي في شرح الأجر عندما أقول عشر نواقض فهنا نعم تخالف المعدود لكن كيف تخالف المعدود؟ لابد أن أرجع النواقض إلى المفرد ها؟ لابد أن أرجعها إلى مفردها فإذا قلت عشر نواقض فنواقض مفردها ماذا؟ مؤنث او مذكر يكون مؤنثا مخالفا للعدد مرة أخرى عشر الآن عشر مذكرة أو مؤنثة مذكرة المؤنثة عشرة هكذا طيب ممتاز إذن عشر هنا مدام أنها مذكرة لابد أن يكون الذي بعدها مفرده مؤنثة فلو قلت عشر عشر نواقب فهنا أكون أنا ممن يقول بأن نواقب مفرد مفردها ناقبها مفردها ناقبها مفردها ناقبها وإذا قلت عشرة نواقب هكذا فأنا من من يرى أن مفرد, مفرد نواقب ناقب فلهذا أتيت بعشرة مؤنثة نعم الأعداد من ثلاثة إلى عشرة معدودها يخالف العدد معدودها يخالف العدد سبع بقرات ثمان الأصح أن يقال عشرة نواقع والله أعلم سبع بقرات لأن بقرات مفرجها بقرة وبقرة مؤنثة فسبع جاءت مبكرة طيب ثلاثة أيام ثلاثة أيام اليوم مفرد اليوم مفرج فلهذا ثلاثة جاءت مؤنثة أفضل مفرد مذكر أيام يوم اليوم مفرد مذكر ولهذا جاءت ثلاثة مؤنثة مخالفة للمعدد لا. قال المؤلف الأول الشرك في عبادة الله هذا الناقض الأول هذا الناقض الأول والشرك بالله سبحانه وتعالى هو أكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر سلاهم قال الشرك بالله وعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم قال ماذا قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ها يا إخوة أن تجعل لله ندا مثيلا نظيرا تصرف إلي العبادة مع أنه هو الخالق هو الذي خلق فكيف تجعل له ندا كيف تجعل له نظيرا كيف تصرف العبادة إلى غيره الشرك في عبادة الله ظلم عظيم إن الشرك لظلم عمين. المؤلف هنا ذكر آيتين من كتاب الله تعالى الآية الأولى فيها بيان أن المشرك لا يغفر له في الدنيا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن الشرك هل يغفر لصاحبه؟ ولا ما يبقى فضله صاحبي لا يوفى طيب سؤال هنا عندنا ايه اخرى من كتاب الله ان الله يغفر الذنوب جميعا طيب ان الله يغفر الذنوب جميعا الشرك ذنب فمفهوم من هذه الايه ان الشرك يغفر ايضا جميع فكيف نجمع بين الآيتين من كان مشركا ثم تاب من شركه قبل أن يموت واضح إذا تاب من الشرك قبل أن يموت فالله يغفر له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تبتم ورجعتهم فإن الله تعالى يغفر كل ذنب حتى الشرك وهذا من رحمة الله تعالى الواتعة وأما من مات على الشرك فهذا الذي يدخل في هذه المحاوة إن الله لا يغفر ويشرك ووردت هذه ضمن لا في الايه الكريمه ان الله لا يغفر الشرك ووردت في آية اخرى كلاهما في سوره النساء كلا الايتين في سوره النساء طيب إذن هذا يدل على ماذا على خطر الشرك ان يموت الانسان على الشرك هذا خطير طيب الآية الثانية التي المؤلف هي في حكم الكافر في الآخرة قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما بالظالمين من أوصار حرم الله عليه الجنة الجنة على صاحب الشرك محرمة ومأواه النار مصيره إلى النار وكونه تحرم عليه الجنة فمعناه أنه أنه يخلد في النار أبدا وما للظالمين من أنصار أيضا هذا دليل على أنه أنه من الظالمين بل كما ذكرنا الشرك أعظم من ظلم قال المؤلف عليه رحمة الله ومنه الزبح لغير الله إذن من الشرك الزبح لغير الله كما يذبح للجن أو للقبر الآن المشرك كيف يكون التعامل معه من مات على الشرك الأكبر على الشرك الأكبر فهذا في الدنيا سترتب عليه أحكام ما هي هذه الأحكام لا يغسل. لا يغسل لماذا لا يغسل لأن حكم حكم غير المسلمين ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث نعم صوت ذهب صوت واضح ولا يرث ولا يورث وتطلق منه امراته يعني ترتب لي هذا لماذا؟ لأنه ما على الشرك الأكبر طيب ذكر المؤلف الذبح لغير الله ذكر المؤلف الذبح لغير الله تعالى ذكر الذبح لأنه مثال من أمثلة الشرك الزبح غير الله هو مثال من أمثلة الشرك بالله تعالى والدليل على ذلك إن الله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماثل الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم النسك يطلق على الزبح وقال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ النحر لله تعالى وحده وكما أن الصلاة لله تعالى وحده فمن ذبح لغير الله من ذبح للجن مثلا أو ذبح للقبر فهذا يذبح لغير الله هذا يذبح لغير الله تعالى. وعلى هذا يكون فرص شيئا من العبادة فنذكرنا من ذبح عبادة بدليل الآية الكريمة والنبي أصلى سلم جاء عنه وقال لعن الله من ذبح لغير الله فهنا يكون قد عشرة بالله تعالى كثير من الناس إذا مرض ذهب من يدعى أنهم يعالجون بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله الآن الصوت واضحة بارك الله فيكم اللهم اشتاعد طيب ما آخر ما سمعتم أنا أرى الكتابة ذاك الوقت لكن ما ما آخر ما سمعتم بارك الله فيكم السلام عليكم صبتي واضح بارك الله فيكم طيب الزبح لغير الله نعم. كنا نقول أن بعض من يذهبون إلى من يدع أنهم يعالجون يقل. أن يأتي بشاة وصفها كذا وكذا فتذبح على عتبة الباب او تذبح في مكان مهجور او ما شابه ذلك وهذا واضح وحيانا يقال لهم, يقال لهم لا تذكروا اسم الله عليها وحيانا يقال انكر اسم كذا او اسم كذا من أسماء غريبة وبعض الناس إذا بنى بيتا جديدا ذبح على عتبة الباب وهذه كلها أمور نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية عياكم الله وإلا فأنواع صرف العبادة لغير الله أنواع العبادة كثيرة الدعاء مثلا دعاء غير الله تعالى شرك من يقول يا بدوي مدد يا عيدروس مدد يا جيلاني مدد ها هذا طلب المدد من غير الله تبارك وتعالى هذا دعاه غير الله هذا الميت هذا الميت الذي هو بحاجة إلى أن يستغفر له أن يدعى له يأتي هؤلاء ويدعون يدعون هذا الميت كذلك نعم أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أغثني يا رسول الله شفيني مثلا هذا واضح في أنه في أنه دعاء غير الله تبارك والله سبحانه وتعالى يقول لا أتركنا من بجاه لا تقول إنها شرك يقول بجاه نبيك أو بجاه فلانا هذا ليس شرك واضح فلا تدخلوا شيئا في شيئاً أقول هنا يا إخوة نعم أقول هنا بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كلمة أحدا هنا نكر في السياق ربما ذكرناها في شرق ثلاثة الأصول لكن ما تكرر من العلم تكرر أحدا هنا لا تكرر على أحدا كيف تقول أنه نكر جاءت في, في سياق نعم في النهي والنكره في سياق النهي فلا تدعو نهي النكره في سياق النهي تفيد العموم فاحدا هذه تعم كل احد لا تدعوا الله بشرا لا الله حجرا لا تدعوا الله ملكا لا تدعوا الله لا تدعوا الله انسا لا تدعوا الله شجره لا تدعوا الله حجرا لا تدعو مع الله أحدا أيا كان ولو كان نبيا نعم وقل مثل ذلك في جميع أنواع العبادة جميع أنواع العبادة داخلة في هذا المعنى يقول المؤلف عليه رحمة الله الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم يدعوهم هنا الدعاء على معنى أنهم أنهم وافطة أنهم وافطة وهذا هو الأكثر والأعم وال... وال... بين هؤلاء يا إخوة صوت م... مسموع أرشاجة متوقف صوت مسموع مثل ما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ذلفا حتى نكون أقرب إلى الله لأن هؤلاء لهم وجاهة لهم مكان عند الله فصاروا يدعونهم من دون الله إذن هذا النوع الثاني يدخل في النوع الأول هذا النوع الثاني أو الناقض الثاني من النواقض هو داخل في النوع الأول لكنه أخص أخص من جهة أنه يعتقد أن هذا واسب واضح من قال مثلا يا رسول الله أسألك الشفاعة بي من قال يا فلان كلي شفيعا عند الله ها هذه وإذا نظرنا في كتاب الله سبارة وتعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين قد يقول بعض هؤلاء بعض ذهالتهم يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك لكن هذا يقول ينفعني ويضرني لأنه ولي من أولياء فما جواب عن هذا؟ نقول هنا قول الله تعالى ما لا ينفعك ولا يضرب هذه صفة كاشفة تكشف أن دعائك من دون الله كله كل من دعوت من دون الله الواقع الواقع أنه لا ينفع ولا ينفعك أيا كان هذا المبنى إذن هذه صفة كاشفة واضح واضح يا اخو ولا في اشكال واضح الحمد لله نعم النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الا ما شاء ما باله كغيره اي الصراط ما كان وليا لا شك لبس أفضل الخلق وأنه سيد ولد آدم وفي آية أخرى تعلقوا بهذه الآية نقول إن الله تعالى يقول فلا تدعوا مع الله اله آخر فتكون من المعذبين ويقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تعرفون القطمير من يعرف القطمير ما هو القطمير يا أخوان ما أحد يعرف القطمير ولا رأى القطمير أظن له صورا على الشبكة موجودة هذه اللفافة التي تكون على نوات التمرة ما يملكون لفافة هذه اللفافة التي تكون على نوات التمرة النوة تعرفونا النوة نفسها التي داخل التمرة هذه اللفافة التي عليها لا يملكونها هؤلاء ليش أس Matte الله عديمة اللون في فما يملكون هذا نعم سبحان الله وانظر إلى بلاغة القرآن لا يملكون من خطب ما يملكون من خطب تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم الله تعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور ان انت إلا نبي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما لكم ويوم القيامة يكفرون بماذا يكفرون بشرككم فسماه الله تعالى ماذا سماه شركها سما ثم دعاء هؤلاء شركا ولا ينبئك مثل خبير من جعل بينه وبين الله تعالى واسده يدعوه أو يسأله الشفاعة أو يتوكل عليه يعني يفوض أموره إليه فهذا يكفر إجماعاً فما ذكر المؤمن وتأكدوا أنه ما دعا أحد ما دعا أحد المخلوق أو وكل أمره إلى مخلوق إلا خاب ظنه في هذا المخلوق يوكل إلى مثل هذا ويرى بالبراهين أن هذا لا ينفع لكن مع ذلك مع ذلك يضل الله, يضل الله الظالمين يستمر على ما هو عليه إلا أن, إن شاء الله سبحانه وتعالى يقول المؤلف الناقد الثالث يقول المؤلف الثالث من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر كنا نقول ان هذه النواقد محصوره في هذه العشره الجواب هنا لأن هناك من النواقب ما لم يذكره المؤلف ولكنه أتى على أمور قد يكون بعضها جهله كثير من من حوله أو جهله كثير من الناس في أوقات شك في المشارق والمغال او اشتدت الحاجة إلى ذكره والله رحل من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر قوله المشرك هنا يا إخوات هل هو خاص هل هو خاص بالوثنيين من غير أهل الكتاب مثلا الجواب لا بل هذا يشمل كل كافر يعني هذا الحكم الذي أطلقه المؤلف يشمل كل كافر فاليهود اليهود بعد بأثة محمد صلى الله عليه وسلم كفار وكذلك النفارة وكذلك الملاحدة وكذلك الوثنيون كل اولائك يدخلون فيها من قال ان اليهودي ليس كافرا يهودي بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس كافرا او يقول النصراني ليس كافرا او يقول الملحد ليس كافرا او يقول الوثني الذي يعبد الاصنام او النار او غير الشمس او او غيرهما يقول هذا ليس كافرا نقول هنا هذا يدخل في هذا المعنى يدخل في هذا المهن. والله سبحانه وتعالى قد كفرهم في كتاب لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ليس ثلاثا وما من إله إلا إله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيت لا على كفرهم على كفرهم الذين كفروا فأهل الكتاب كفار بعد بيسة محمد صلى الله عليه وسلم ببقائم على ما هم فيه وكذلك المشركون القولهم إلى اليوم لا زال من يؤله المسيح موجودا ولا زال لكن قولي انا بارة الله فيك قولي بعد بأثة محمد صلى الله عليه وسلم أقصد أن من كان نصرانيا حقا على دين عيسى عليه السلام في زمن المسيح عليه السلام هذا يكفر يا أخي أم لا يكفر اليهود الذي في زمن موسى هؤلاء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم الذي آمن لموسى وكان يهوديا في ذلك الوقت هذا ما يقال عنه كافر واضح فسلامنا عما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي يتعلق به أما النصران الحق الذي آمن مثلا عندنا الله سبحانه وتعالى يقولي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا للذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورفبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم؟ يقولون ربنا ماذا؟ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد هؤلاء أثنى الله عليهم لأنهم آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد أن أرفوه وسمعوا ما أنزل إليه ولهذا قول الله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصاديين من امن بالله واليوم الاخر فلا خوف عليهم ولا يحزنون يحتمل أن يكون المراد من امن بالله واليوم الاخر يعني انه كان من المؤمنين بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم وهناك معنى اخر اعم وهو ان يقال الذين كانوا يهوداً حقاً فاتبعوا موسى عليه السلام وماتوا على ذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والنصار الذين كانوا حقاً نصارى فآمنوا بإيسى عليه السلام بما جاء به وماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مؤمنين من آمن بالله فهذا المعنى عم والآية تحتمله جداً يقول المؤلف ان من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم فإنه يكفر فذلك من صحح مذهبه ثم يقول ان مدينه اليهود او منتقي من اليهود على اليهوديه الى اليوم فدينه صحيح أو يقول أنا لا أكفرهم يشك في كفرهم فالشك فيما جاء به الله ورسوله الشك فيما جاء الحكم فيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله سلم هذا كفر هذا كفر لماذا لأنه تكليب لله ولرسوله من يتردد في حكم أطلقه القرآن يتردل في صدقي او كذبه يتردل في التصديق به هذا يكفر أو يقول هو ربما يكون صدقاً وربما يكون كذباً هذا يكفر إذن لابد أن نجزم بكفر هؤلاء الكفار لماذا؟ لأن الله تعالى كفرهم الله سبحانه وتعالى كفرهم في كفرهم يقول المؤلف عليه رحمة الله الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه او أن حكم غيره احسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغي على حكمه فهو كافر ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن من اعتقد أن هدي فلان أو هدي مجموعة من الناس خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم او أكمل او أن الحكم الذي حكم به غير رسول الله فعسلم أحسن من حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يكفر بهذا الاعتقاد لماذا؟ لأن هذا مخالف لمقتضاء شهادة ان محمد رسول الله ما, ما نشاهد أن محمد رسول الله أن نقيعه في مومك وأن نجتنب ما نهى عنه وزجره وأن نصدقه فيما أخضر وأن لا نعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم فالذي يظن أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لم يشهد شهادة من محمد رسول الله على وجه هذه الشهادة منه ليست شهادة حقه لم يأتي بشروقه فلابد من اعتقاد أن خير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا المؤلف ذكر هنا من فضل حكم الطواغيت على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواغيت سبق تعريف طاغوت عين لشرحنا بثلاثة الأصول هو أن الطواغيت كثيرة ويمكن أن نعرف الطاغوت على أنه كل ما جاوز به العبد او كل ما جاوز به المسجول الحد الحد سواء كان هذا مصاغاً تجاوز ذاتي او كان معبودا او كان متبوعا تجاوز الحد في اعتباره واضح سنتكلم عن هذا الآن وذكر من رؤوس الطوائف الشيفان وذكر من رؤوس الطواغيت من دع الناس إلى عبادة نفسه وذكر من رؤوس الطواغيت ذكر من رؤوس الطواغيت أيضا الذي يبدل شرع الله عز وجل فيجعل مكانه شرعا آخر أو حقما آخر يحتكمه طيب من حكم من حكم أولا من فضل حكم القانون على حكمنا اعتبره أفضل هذا يكفر إذا علم أن ذاك حكم, حكم الله عز وجل وأن هذا حكم البشر وحكم القانون الوضعي قال هذا أفضل من ذاك وهذا كفر طيب هناك ما من, من ذلك يعني قد يظن الناس أن هذا أخف لكنه أيضا كفر من احتكم إلى القوانين يعني حكمها يعني حكم هذه القوانين ولكنه يعتقد أن الشريعة أهل يعتقد أن حكم الشريعة أهل ما الحكم هناك؟ هل هذا يجوز؟ نقول هذا لا يجوز ومن قال أن الحكم بالقوانين جائز ولكن حكم الشريعة احسن نقول هذا القول ربة عن الإسلام لماذا؟ لأن هذا فيه استحلال استحلال للحكم بغير ما أنزل الله. لماذا انه يقول حكم بالقانون جائز يقول يفرقهم بالقانون جائز وان كان يقول ان الشريعه افضل وأحسن لكن تجويز الحكم بالقانوني هذا ما حكمه هذه رده ان شاء الله السلام عليكم لو قال لو قال قائل هل هذا الحكم قلنا ردة, إذا قلنا ردة هل هذا يكون كفر أكبر أم كفر دون كفر يا أخي الحبيب إذا قلنا ردة يفهم من هذا أنه كفر أكبر مخرج عن المله لكن فرقنا في درس ثلاثة الأصول بين أمرين بين أمرين الأمر الأول الذي يأتي بقانون يبدل به حكم الله يقول خلاص معنا نحتكم إلى هذا هذا كفر أكبر لكن لو جاء في قضية معينة أو مسألة خاصة انتبهوا لهذا لو جاء في قضية معينة أو في مسألة خاص فقال إن التحاكم أفهم. فقال إنني أقضي في هذه بكذا طيب سنتكلم عن هذه العبارة هذه قضية مستثمات لكن نقول الآن لو جاء إلى قضية معين وحكم فيها بغير حكم الله انتبهوا معي هل هذا يكفر؟ هو مجتزم بحكم الله ويعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل وهو الأحسن وهو يرجع اليه هيا يا لكنه في قوه معينه غلبته شهوته شهوه مال شهوه قرابه او ما شابه ذلك هذا ليس كفرا مخرج من المله لقد يكون ظلما ربما أن يظلم انسان وهذا ليس مخرج من المله لكن الحكم المبدل للشريعة هذا الذي نتكلم عنه هذا الذي نتكلم عنه أما قضية التأول او كان هذه ترجع إلى مسألة العذر بالجهل العذر بالجهل كونه يجهل هذا فهل هذا الجهل يجعله يعذر أو لا يعذر واضح هذه مسألة من المسائل التي تتكلم عنها علماؤنا قديما كلاما كثيرا وذكروا أن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وهذه منها المعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر الجاهل به إلا ان كان مثلا ناشئا ببادية بعيدة عن طلبة العلم وأهل العلم أو أن يكون مثلاً حديث عهد بإسلام يعني دكتو دخل في الإسلام مثل هذا يمكن يقال بأنه معذور في هذا ويجب تعليمه ويجب تعليمه واضح؟ ويجب تعليمه لكن إنسان حوله طلبة العلم حوله علماء المسلمين ويأتي بالحكم المبدل ويفور يفرغوه ها ويقول لا اعلم يقول لا اعلم ان هذا حرام لا اعلم ان هذا لا يجوز لا اعلم ان ناكل بهذا هذا لا يقبلوا في هذا الاكل نقف هنا ان شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للصوات وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا والله سبحانه وتعالى ولي التوجه بارك الله فيكم بارك الله فيكم هل من سؤال حول ما ذكرنا؟ پھر لاؤس جاتے ہیں